A通ite o전 kalt mis다가 terminar sajelim rannem Ameid ise sinuloni seid vale, kaik gehört sa alab 18 grausinn 16 näe littlefilles ateu ja u нужен et maa vai os ne kvent paas 되어 وضفنات المسألة التاسعة وهي حكم تاريخ الصلاة من ترك الصلاة جاهلاً بموجودها هو كافر محتاج لأنه مكافل لله ورسوله وإجماع المسلمين وأما من ركافة أهلولاً وكسلاً فالصحيح أنه كافر إذا كان تاريخاً لها داولاً قريباً ليه تاريخ الصلاة لها تحفيح الصلاة حكم تاريخ الصلاة أولا تارك الصلاة جاهدا ليوذوبك بمعنى ايه؟ يجحن وذوبك يعني تقول له ان الله اخترض الصلاة يقولك لا لا لا ده الصلاة ديه مش تكيضر عادة ده يبين مذاكك والعادة صلي صلى الله عليه وسلم او يجي كده زي واحد اسمه احمد وادني سألو كده انت ونصليش ليه قال لا, لا, لا انا يعني اعمل كده اعمل كده اعمل كده, كده ده ده ده ده ما صحش يعني ما ينفعش الواحد يعني كده يعني الوقت جدا و الوقت كده يبقى ده ايه ده حاجة ايه تيمة يعني هذا الوضع الكافر يعني هو ايه ما بصليش ولا بصول انا بصوله عشان عندي قابل ما بصولش احنا عندي قابل ما بصوليش عشان قابل ايه اركع وازبط واخر واجه الكلام صرح بالتالي طب انا محجش ليه والله انا السعادية مش عكبادة لما السعادية تغير هدأ حج في الحقيقة جاحد لوجود هذه الانفراط هو يتخذ رد لك يستهزئ بها ويقول هذا كلام امور ليس لها قيمه ده كفر من, من الملة اما القسم الثاني فهو معترف بوجوده تقول للصلاه يقول لك نعم واجبا ولكن انا بكسل الصلاه لسه هقلع الشراب ولا ليه لا مش جاد واستغرب بس الكسل هو واجب هو مجل نها وجد ومؤمن ان هو عاقل ولكن هو تراخاه تكاسلا فما خطبه يبقى احنا خلصنا من تراخاه بحيث ان ده طب ما انت تراخاه تكاسلا زي اكثر اللي تاركينها اكثر تارك الصلاه تاركينها وهم فساد يؤمن بالوجوبيه ولكن لا يكسب عن فعله ما خطب اختلف الرائيات في حكمه هل هو كافر كفر أكبر أم هو كافر كفر أصخر خذت في التوبيد فلاتف الكفر أكبر وكفر أصخر وفي شركة أكبر وشركة أكبر أصحر. طيب اختلف العنوان هو كافر كفر أكبر وكفر أصخر والراضح وقلق جمهور آمل العلم أن ذلك الصلاة كافر كفر أصخر وليس أكبر طيب بلت على ذلك يستبهل الفقاع مغيج بأمرين همين حديث الأول رواقم الإمام المسائي قال خمس صلاوات ابن بيضا حديث مفور ابن بيضا صلى الله خمس صلاوات كتب الله على العباد من جاء بهن لم يضي يحلم هن شيئا إصبخاء بحقهن كان له عند الله جعب أن يفقه جنة إذن خمس صلاوات كتب الله على العباد إذا من جاء بها بهذه الصلاة لم يستخف بها ولحبها وأداها كما هي كان له عهد عند الله أن أدخلهم الجن طب الأخر ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عهده وإن شاء أدخلهم الجن علي الصحاب الشيخ الأبناء هذا الحديث يقول له على أن ترك الصلاة تهاونا فهو في المشيئة والمشيئة ديه يبقى كافر كفر أصغر والأكبر أصغر لأن الكافر ليس في المشيئة إذن الله لا يغفر وإذن شركة بكه لا يغفر مجمونا ذلك لمن يشاهد حديث أعطاء ده حديث أعطاء أنه هو يخلص النار قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خير أعطاء خير أعطاء أصطره من الخير فهو تارب من الصلاة ومع ذلك يكون بشهادة. لا إله إلا الله ويخلص من النار فالراجل قليل إبعاين قول جمهور بقول جمهور المعين في الحنافية الملكية الشفعية وبعض الحنافلة كترجيح ابن القدامة الله تعالى فهنا الشيخ خالف في هذا الحط وقال فالصحيح ابن القدامة إذا كان كريكا لها دائما نويب اللي قولي تعالى على المشركين فإنقاذوا وعقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوة هدون في الدين فبل على النار إلا بيحقوق شرق إقابة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين ويقول لي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة في الأمضة وضعها كفر إحنا الخلاف ما كان هو كافر ولا له الخلاف ما كافر تقفى أكبر أو تقفى أفضل ودلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يسمي بعض المعاصي بالكفر بنوذكم حديث انه اللي خلا نسمى معاصيه كفر من اللي انه قطرت ماشي قطار المسلم كفر حديث العيد فاكرينه لما ذهل إلى النساء قال تصدقنا فإني رأيتون أدفر النار قالوا لما رسول الله قال لأنك انت لأنك لأن قالوا لا تكفروا بالله قالوا لا بل تكفر من عشان نعم نعم أدلة كثيرة على أن النبي صلى يسمي بعض المعاصي كفر ولكن هناك حفية الكفر أزمن يسمون الكفر أزغر. الفرق اكيد مش بتخدي الفرق لا يخرج من, من الكفر الأكبر. الكفر الأكبر فدل على انه ان من ينطق شرط الاقامه العقد الذي بيننا وبين المصالح ان تركه اكبر يكون شرك هو شرك نعم، ولكن انتبال أشد أشد حولنا من السباة كماذا؟ إن نفسك درجات في فاسط عمل يافع المحرر في فاسط يافع كبير أما من كان يصدر أحيان هو يدرك أحيان فرضا وفر لم يأتي بهن لم يأتي بهن ديت معناها ان هو يحتمل ان لم يأتي بهن مطلقة او يأتي بهن احيانا فاذا هذا التفصيل يوضعي وحديث البطاقة ايضا لن يفعل خيرا قط قط ديت معناها ايه نهائية لن يفعل قلب ليس في قلبه نفقر دره من ايمان الا قدر الخارجة فهذا لا يتصور في حقه ان يصل للوافع في حياته فراجحنا قول الجمهور أنه إن من يصلي مطلقاً في حياته فهذا كانت الكفر أصغر طب ليه إنا لازم نسمي الكفر؟ لأنا نسمى كفر صلاح كفر فإجمع العلماء على يوم أصدقه وسمى, <�صلاح> وسمى كفر والذي كفر أصغر وكفر أصغر هذا وفر وللأصل بقاء الإسلام فما بريد أمينه إلا بيقين فما خلق بيقين لا يتفع إلا بيقين فأصدق حق طريق الصلاح فالنسبالله مش هو حدود طريق لكن القضية ان هو طرف الصلاة ولكن من طرف الصلاة؟ ماذا كسب؟ كسب الراحة؟ هذا حيكون ضمير مسترية وهو قاعد على السرير الناي او قاعد بفاعد على التلفزيون والعلماء بيتفرق درع هو حيندفع في مقابر المسلمين هو لا لأ لما يموت امر خطير هل العلماء بيقولوا هو كافر بيقولوا ليس في العقيده الاسلاميه لا يرس ولا يغرس وما ملوش لس وانما لا يصل عليه أي يعني اي عضو من عقيد الاسلام انت متشابك بيها أي ايوه راي مختلف الصراحه النبي صلى الله عليه قال من ترك صلاه العصر حرق عمله من درجه صلاه العصر الذي يوتى اهله وماله فا تراقب كسرات العصر صلاه حلوه بدل ما بيقعد يصلي الله لا فقط ده فقد الدنيا والakhirah ولما كسب لم يكسب شيء ايه لم زياده سحر او يعني اتفرج على فيلم ولا تلفزيون ما هو بيصلي في على فيلم او التمثيليه او المسرحيه عشان هو يضحك او اتفرج على الماتش عشان يشوف الاهلي دخل جول ولا ولا فيه جول او النصر بدخل الدين ولا دخل فيها جنب او نايم مش عارفوا كلها اشياء يعني شواطينية يعني ما يعني هي شرحة في الحقيقة الايدام الخامس فيه ادخلات التطور وفيه مساكل المرابط بالتطوع كل صار كل طاعة ليست بواجبتها لكن من تطوع ومن تطوع خيرا فهو خاله الوقت المسألة الأولى فضوها والحكمة من مشروعيتها التطوع بالصلاة من أفضل قروبات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم العلماء في أولوك شيء تتقرب إلى الله إيه الجهاد الجهاد في سبيل الله ده أفضل أحب شيء إلى الله إن الله يحب الذين مردلون في سبيلهم زفا كأنها مجانوسة هذا هو ما يحبه الله الجهاد بسبيله لماذا؟ ليه جهود أفضل الأعمال؟ لأنك بهذا الجهاد بتكسر حاجس وهم الذين يقصون حائلا بين دعوة الإسلام والناس فتكسر فتصل دعوة الإسلام إلى الناس فيتلون في دين الله أفلاجه فيتشهد جين ويدخل الناس الجانب قولك زي ايه؟ نخ شديد جيد بطور وانت عاملت سد السد ده حيطة والنهر ده واقف وكل الأرض التي جعلها السد عقشة الزرع سيهلك ماذا أنت ستفعل؟ ستخسر الحاجز هل يجعل؟ هل تخسر الحاجز؟ من هم الحاجز الذين يمنعون دعوة الله إلى الخلق؟ هم الكفار رؤساء الكفر أئمة الكفر اللي هم زي ما انتهتون كده، انا هروح ادعو في امريكا مين اللي حيارثي؟ الناس يقول لك لا حق... أنا ما شكتوا في الناس حققتلكم عشان هذا انا لو بقاتلش الشعب انا بقاتل من يمنع دعوة الله الى الناس ولذلك انا بخيروا بانترى الحاجات قبل القتال اقولوا يا تسلم والناس تسلم او تركوا شريعة الله تنتشر اللي هي دفنة الجزية وغيران الاحكام او نقاتلكم بل وهاتوا باله نقاتل مش هنقاتل حم... الشعب بعد ما نقاتل ونفتح دين جديد لما الشعب دوله لما الشعب نفسه تصلهم دعوه الله بعد ما تصلهم الحقه اللي عايز طريق خار بس بعد كده ما يمش نفسه ولكن لن... لن يدخل الناس في, في... في, ال... في الدين عفوا آه... آه... آه... انما نبلغهم دعوه الله يبقى احنا الجهاد ده صدق جهاد الله طب طلب العلم ليه؟ لأنه برضي لنفس السوء انك انت بيتنشر دعوة الله عز وجل بس مش بالطريق السيف بطريق اللسان طيب انا اقول لك انا فتحنا البلاد جي واحد يدعو الى الاسلام قال له يا عم ادعو الاسلام سكت مش عارفه الخطس جي اقول لك ليه صلاة عنده علم ان يدعو الى الله به فاذا الدعوة ستقف ايضا ده ممكن الناس تنفر من الاسلام عن طريق ايه؟ هذا هذا الامر مرة بيحكى بأحدي بيحكي, بيحكى بيحكى ان رجل رجل يعرف الإسلام ولكنه علمه تصير فبعى بعض الهندس فواحدنا الهندس أسهل فقال أنت باير مختفى لابد أن قال ما هذا الهندس قال بقع القلفة التي تفتكى قال ماذا؟ يعني يفعل به إن دخلت في الإسلام وكفى؟ قال نعم قال إذا ما أريد الإسلام قال المكتاز يبتطع رأسه قال المهج من يدخل فيه يبتطع رأسه ومن يدخل فيه يبتطع فهو أكبر لطريقته <تصفيق> اللي الله كهذه الطريقة نفرت الناس فلابد أن العلم الدعو إلى الله عز وجل فطبع العلم هو أفضل ما يارفه بعد الجهات السليلة ثالث حاجة الصلاة النافلة نافلة الصلاة أفضل قربات بعد الجهاد بسبيل الله وبعد طلب العلم وبعد ثالث هو الصلاة لمداونة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرد الى ربك بنواف الاسطلاوات ولحديث ابي هرائي رضي رب الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عاد لي وليا فقرأ بنته بالحرب تكرر وما تقرر الي عبي بشي حب الي منه اخترقه اليك وما يزال عبدي يتقرب الي الى النوافل حتى حد انا تنظر الى كلمه وما يزال عبدي حتى تعرف ده ايه ده في وصول حب الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحده. يعني يتقرب الى الله ويتوجه الى الله بالنوافل ويكثر النوافل في النهاية، الله عز وجل عندما يجد أنه مقبلا إليه هكذا يحبه الله عز وجل ودي مقتبع عظيمة في الدنيا إذا وصل إليه الإنسان في الدنيا فقد أفلحها في الدنيا وفي الأنفان الحكمة من مشروعيتها تشرع سبحانه المطور وعد مهن لعباده فجعله إلي فرضا من الجنس ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطور ولتكمل فرائد وتجبر يوم البيانة بهذا التطور الإنسان سعد لي في الصلاة الصلاة دية ممكن يبقى لهم لهم بعهد لهم في المهد لهم أشراها لا يوجد منها إليها تدريك تحرمها السلام طيب بطيب كلها كان بقى في السوق مرة وبعدين طلع من السوق و راح من البيت وفا فليس له منها الا ما عقد طب هذه الصلاه ما هي اللي بتديها حدايه فربنا جعل صلاه الظهر لها التين وبعدها اربعه او يعني الفرض يعني اللي كانت بتاعتها اثنين و2 و4 و الظهر بالظبط يا خداله دي اكثر صلاه هي تطول المغرب اثنين العشاء اثنين الظهر اثنين العصر ماليش ايش الظهر الو في شد حظ و عدم تركيز وحياه حره وممكن يكون لا في مش الشغل مش طالع في نص الشغل انا بفكر سايب الشغل ده كلنا لما نيجي صلاه الضهر بنسيب الشغل بتلف صلاه بترجع للشغل فين فبيبقى ده الصراحه فوالله من رحمته من العباد جاء فيها تطوع عشان تغمره طب العصر ده العصر بقى بندور على طريق للرفاه واي اي ده عشان نفضل العصر فما فيهش. كده هو وقت القرارة الصلاة. الصلاة العصر في وقت القرارة وتعلم الشمس في هذا الوقت فلن يجعل فيها نوافق غير المادة بالعشاء والفتر فهي رحمة من الله عز وجل والفرائض يعتليها المنس كانت في حديثي أمورية ودلها عنها عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولا ما ينهزب عليه العبد يوما قياما الصلاة فإن ختلناها وإلا فيه تهضو له في التقوى أو له من التقوى فإن كان له نتطوع أكملة الثريضة من تطوعه فيما يفعله بسائل الأعمال المفهوضة مثل جانب الصيام حتى العين رمضان فنبسة ثلاثة حتى المسلمين عن العسوة ستة إن شاء الله فالسة ما زهد من صيام روضا جب الصيام يعني تسلط ويافك لم تأتي بالأجل فالله عز وجل من راحتك العريق حسناهم على فعل النوافل ليتزداد الطلبات أقسام التطور صلاة التطور على النوعين النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل مقيدة اللي هي نوافل معينة وهذه منها ما هو تابع للقراء في السلم للرواتب ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوكل والضحى والمسوف الناوة الثانية صورات غير مؤقتة بأوفاق المعينة وتسمى بالنواة فيه المطلقة والناوة الأول انواع متعددة تأخذها من بعض نحن أولا ترك الصلاح وراجح نواة لكيف الدفرة أصدق يعني هالك بيورده وصويته من الخبر المستبيد في أحد ثم صلاة الاستسقاع، ثم صلاة التراويح وأما النوع الثاني فيشغع في الليل كل وفي النهار على أوقات النهر وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار أقصى للتطور معين نوع معين المعين معناه أنك إنت له ألطف معين زي صنة الضغط، صنة العصر، صنة المبرد، صنة العشاء ده حاجة ثابتة في الشرعة تحتاج إلى نين نوع الأقر بقى صلاة مطلقة الإنسان تغير في تيام وغير الوقت أراج اللاثة أن أنا اتطوع لله ليس لهم إسم هذا – نوافذُ المطلقة المسألة التالذة ما تسنن الأمر الجماعة على التطوع في بعض صلاة التطوع تسن فيها الجماعة وفي صلاة التطوع لا يشرع فيها الجماعة صلاة التطوع اللىśnie فيها الجماعة صلاة التراويخ اللى هي الأقليم ومضاء صلاة الاستطار أي صلاة ما لا يشرع فيه الجماعة زي صلاة الضحى لم تشرع جماعة شرعت أن يصليها الإنسان فارغ بس نوك الأحيانا الإنسان هو هو لوحده يجي لوحد عالي يصلي برضه يصلي معه فده مشروع إنما مش مشروع إن احنا نصلي الضحى جماعة زي التروح كده موعد للضحى وعلى الضحى نصلي إمام لينا وإحنا وراها ده بدعم لأنها لم تشرح لجماعة شرعت وحدها مفردة. ودين الرحبة اللي هي عز وجل بالناس لأن المنزل لما صلي صلاحهم هتبقى بين هو دين رحبة يطول فيها المستفرز ما هو عايز الله عز وجل صلاحة تسميه تسمي, تسمي فيه جماعة تسمي ليس فيه جماعة في عدد الرواتب الرواتب جمع راتبة وهي دائما مستمرة لما نقول دي صلاح راتبة يعني مستمرة ولكن يهو استحق يعني الفرض اللي هو الده بعديه صلاة راتبة راتبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم دار ومع ولم يكون ولكنها حكمها مستحق جاء إن الراكب الراكب اللي هو الدائم المستمر تعرف إذا كان عمه من راتيد او أو رتابة تعرف قانون الراتيد أو فيه رتابة الراكابة يعني بنسخة بالضبط من كل بثير زي بثير كده حاجة تبقى الأصل فأعطني يوم يفعل هذا آخر ياريبان فيه ملك طيب لما يقول امام الراتب امام الراتب يعني دائم ومستماكب هو دائم المزد وممكن يبقى إليه أنه مطار يبقى يعني امام الراتب الضغط ومغط في العصر بس المعروف أنه مش راتب يعني دائم ومستماكب لا راتب يعني دائم ومستماكب حتى لو كان بدون أمشي. وهي بتاع بي عن الفرائب وفائدة هذه الرواتب أنها توجب الخلب والنقص الذي يقع في الفرائض كما مدى بيانه عدد العادة عشر رقعات وهي المفكورة في حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الغر وركعتين بعد الغر وركعتين بعد المامل وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل المدى الفتاة اللي هي سوات الفجر السبت نال وفي حاجة مشهورة عندنا ونقولها بس هي لغوين فقط نقول انت بتتغدى انت بتتغدى العصر اللداء ده, ده اللي هو فضوعة وتتعشى انت بالليه العشاء اللي هو يكون في وقت الظهر اللي هو الغداء فاحنا بنسمى الغداء بتاعنا عشاء بنسمى العشاء بتاعنا يعني كده هو مفيش عندنا فضوعة فالغداع ده هو وقت الفجر أصلي دي حتاجة في السنة فتلاقي مثلا ابن عامة مثلا فتغدى سنة دهب تغدى عن فتر فتر مش, مش مش تغدى عن ايه فتعشة ثم زهب تعشة عن الغد. يعني اكل أكلت الظهيرة ده معناها العشية جاء العشية العشية ده هي وقت الضهر العصر ده اسمه عشية وقت الايه؟ الفجر العشاء اسمها العتلة صلاة العشاء مسمى العتب هناك أخوة تسأل أسئلة جيدة يسأل سؤال بحيث كانت ساعة لأدفل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحتى فكت لا لأدفل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه لابد الإنسان هو يبقى له دينه وبين رقم خلوات يجلس لوحدك بحاجة فضل عمر وأن عمر كان من فضل الصحاب ومع ذلك كان في, في بيتي أختي حقصة وحقصة وكان يبقى عليه السلام لن نعلم أنها تكون عادة لأنها دي وقت الصلاة فأخيان كنت لا قد على النبي صلى فيها ولكن حدثتني حقصة حقصة أختي أنه كان إذا طرع الفجر وأذن المؤذن صلى ركع دين فكان لابد للمسلم أن يكون بينه وبين ربه خلوات يذكر فيها الله ولا خلقين فيها, فيها حتى كان أخو راقع من أقرى الناس ويتأكد المسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة راقع النبي صلى الله عليه وسلم نعمل عبد المسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة راقع إلا الله له بيتا أو إلا رجى له بيتا في الجنة ده فترة أخر طب الاثناشا راقع لهم العشرة هم هم زي الواكعتين زيادة قبل الضغط وهي العشرة المذكورة إلا قبل الظهر أربع ركعات فقد زاد التربديو في رواية حديث الحبيب الماضي أربعاً قبل الظهر ووكعتينه العناس ووكعتينه بعد المغرب ووكعتينه بعد العشار ووكعتينه قبل سواق الفجر حديث حسن, صح. حسن صحيح وصحاها ولما ثمثت بالصحيح بالصحيح من حديث العيشة من البضاء عن النهارة كان العيون خنن لا يدعو أربع قبل الضوء الصحيح يعني مخيطة وآثت هذه الموارب كلمة آثت يعني إيه؟ يعني أفضل آه أفضل هذه الموارب يعني معنا كده الموارب أفضل الأعمال أفضل التطور في باحث دور المواربية فيه أفضل ركعتين فجر هي سنة السنة القبلية ركعت الفجر لهم سنة القبلية بعض الناس بيبقى فهم مرقعت الفجر لهم فجر السنة لقول خاطئه أن الفجر خارج من الدنيا وما فيها طيب ده الفجر خارج من الدنيا وما فيها اما هو نفسه ذات انه هو خارج وفي كده قاعدة العلماء بيقولينا ان احيانا الله عز وجل لا يفكر الفضل لأن فضل لا يفتح كبير جدا زي مثلا ايه الصوم فإنه ليه وانا اجي لي كل عمل ان هذا له مضاعف الى, إلى شبعمائة الضعف الا الصوم فانا اجي فيه طب ربنا لا يفكر اجر الصوم ليه ما يوفر واحد ثلاثة سبعمائة مليون ما ولكن الله عز وجل جعلها زي ريك القدر يعني يذكرها حتى تتخيل أنت كرم ربك ماذا يعطيك فكفارك من الفلقار ودعك الفجر قالوا من دنيا وقتين طب الله عز وجل لم يذكر فضل الفجر لماذا لأنه فضل يتتخيله أنت يذكر مهما يذكر لم تتخيل أنت فتتركها لكرم الله تقول الله عز وجل لم يذكرها يقول لك أنا حديك هداية واذا هذا رجل كريم تعلم أن هذه المهورية هي خير فكرم الله عز وجل لا يمثله كرم فتركك أنت تتخيل وتخيلك مهما بلد لم يبدو كرم من كرم الله جيد ولقوم صلى الله عليه وسلم عن هذين ركتين ومن لم يكن يدعه ولم يكن يدعه هنا أبدا طيب مسألة قبل أن ندخل الوطف لو أن الإنسان ترك الصلاة صلاة التطوع الراتبة في البرد هل يجوز لها يقضيها يعني يجيه صلاة في الظهر من شغل وما من العصر هل يجوز لها أن يقضي سنة الظهر بعد في وقت آخر فبقى يجوز له أن يقضي الثوائت خبص؟ الثوائت اللي يجوز لها أن يقضي الثوائت حتى لو فيانا نعمل والوتر ليه الحديث حديث يجيبه حكم الوتر وططه حكم الوتر وططه وططه حكمه بسنة وقال كلمة حفى عليها صلى الله عليه وسلم ورحب فيه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الله يحب الوتر الله عز وجلنا واحد ونحب يحب الوتر وقال صلى الله عليه وسلم يا عبد المؤام او كيرو الله يحب الوطر يحب الوطر يعني يحبه ايه الاعداد الفردية ان يحبه صلاة الوطر تحتمل صلاة الوطر وتحتمل انه يحب لان انه فدر كان ايضاة القمرة كانه وطرة وكان انه فدر اولا يحبه الاعداد الوطرية فاحتمل هذا الفتر لكن هذا الحديث ينوي الراغب ان يواظب ان يقوم قيام الله بالرواتب طبعا كده يعني صلاه الليل عز وجل ووقت هو بين صلاه العشاء وصلاه الفجر من <مت> جميع <watermelon> من بعد اداء العشاء الى اذان الفجر احنا ناخذ الرواتب يحقيها الفجر في فتره قدام الزم ركعتين بنيه قضاء راتبه الفجر لأ مش حيحصل وقته ما بين صلاة عشاء وصلاة الفجر بالنوع المشتبين بعلمان لفعلي صلاة الله ونقول إن الله هي خجر الله من حمر النعم صلاة المتش حمر النعم حمر حمر جمعة أحلى. النعم اللي هي الايف وكانت من نفائس أموار العرب اللي عنده إجابة لهم جمال أو نافع حمراء جاءت بلالة جده فهي الله عز وجل زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الويت لا ليها صلاة العشاء إلا صلاة الويت فإذا طرح صلاة الويت بقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثل ومثل فإذا خشي حدود الصبع صلى ركعة واحدة تنكر له ما هو الصندق هذا دليل على حروج وقت الولف متنوع الفلس ولكن في قضاء لصبت ممكن يقضيها شفع في النهار إذا فتح حدثه صلاة وزن الماء فليقضيها إذا أصبح شفعا يعني كان بيصلي ثلاثة أقعاء صلي أربعة كان بيصلي إحدى شرحة صلي أقعاء صلي طبعا حفظه حفظه وأصرح منه يعني بالدلالة مرة ورّى ابن داود النسائي وصحاها أبو عوانة وغيره أن ابن عمر كان يبدو من صلى من الميل وليجعل آخر صلاةه فيجعل آخر صلاةه أخرى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من ذلك إذا كان الفجل فقد كهدا كل اللي يكون له فقدرنا كل صلاة الليل والموت ممكن فلا فدكوا صلاة الوضع بالليف وقليها بعد فروع الفحر قبل الخمس سنة صلاة الوضع أخر الليل أفضل منه في أوله ولكن يستحق تعديله أول الليل لمن ظن لا يقوم أخر الليل فتأخيره لمن ظن أنه لا يقوم أخر الليل لما رواه جاهد رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> من خاف أن لا يقوم لهم بآخر الليل فليغتر أولا ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليغتر آخر الليل فإنت صلاةً بآخر الليل بشهوداً لذلك أفضل كان أبو ضريرة أو صاني كريمي بفلاسك قبل أن أنام وكان عمر يغتر إذا أفضح إذا قرر من الليل فعلى علماء الناس معين بالنسبة تسرق وتنام ما تقومش غير على الفاجر فده مثل ابي هريرة سنصحه من صلى الله عليه وسلم ان ينام قبل ان يوتر يوتر اولا فمانا بالله ده كان انطلرت العنق من الصحارة. كان يجلس مع البيض صلى الله عليه وسلم فيأخه الحديث وهذا بلا بيته يحفظه ويضرب عن حزنه ويجعل الدنيا النبي ابو هريرة ما وهو أكثر رواح حفظه أكثر الصحابة أكثر من أحده وكان بعض الصحابة لم يكن هذا شغله فكان يناموا ومبكرهم في هستنقذ آخر الليل إن شاء الله بالليل فيجعل آخر صلاطه ويترم فالعلماء أفضل كان يتجانب بالصهر بالليل في طلب العلم فيوكل قبل أن ينام أما الأبثان العكس إن هو يعني ايه؟ يلاهم مبكرة هيستيقظ قبل الفجر فهيوفر بعد أن يشبه قبل الفجر صفة الوطر وعدد رقعات الوطر أو الوهج كسر الفجرة أقل هو رقعة واحدة لحديث ابن عمر بن عباس مفروع الوطر رقعة من آخر الليل ولحديث ابن عمر بن موضي قريبا صلى رقعة واحدة توتر له ما قد صلى رقعة واحدة الوقت لأقل لا حل شيء ومفيش نوافل غير هي رقعة أقل من رقعة عديدة إنما الوقت الأقل هو رقعة, رقعة, رقعة, رقعة ويجوت لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنة وطولهنة ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن قسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً الثلاثة لهم ثلاث سطاط يعني الرقعة لا يجل سطرة واحدة يصلي وقت في الثلاث لهم ثلاث سطاط السطرة الأولى أن يصلي الوج ثلاثة لا سلام بينهن إلا في الآخر السلام عليكم. زي أحياناً في رمضان قبل المنزل ثلاث هو يسلم مرة عقل في الآخر ان يصليها بالطريقه الشافعيه يصلي ركعتين ويسلم يسموها شفع وبعدين يصلي ركعه ويسلم سميها وتر يبقى الناس اللي بتصلي شفع الوتر الشفع والوتر دول اسمهم ايه اسمهم وطر. ما فيش فرق مثلا بس الفرق في الاسم اشمعنى النفس صلاه الشفع دي اللي هي ايه اللي هي صفه الوتر يبقى وصفة شفعية الشفعي عن الجوز فتصلي ركعتين وتسلم وتخلي ركعتين في صفة ثلاثة نانهي عنها انك انت تصلي ركعتين وتقوم تشاهر وتفل نصف وتقوم تجيب ثلاثة زي المغرب الزهر العلماء فأناها مميزة صلم عن هذه الصفة فإيه اللي فيه عندنا الواجر ليه في صفة طب بس ألا مشروع وغيرهم أحيانا في رمضان اللي لم يقول ايه سلطة الابش ولا يبقى على عدد لا صفر واحين نصلي ركعة واحين نصلي طرف ركعات على بعضهم واحين نصلي ركعتين وسلموا هل تبزئ النية؟ العلماء قائم ان في الابش النية تبزئه فقط بدون بغض النظر عن حدد الركعات او صفة الركعات خلاص؟ يعني كل انه هو وابش مش لازم يقول له ده رقيقات ده ركعة ولا او خلصة ومش لازم ينوي الثلاثة دولا تشفع والواجح انتفقنا؟ يعني يكفيه نية الواجحة وخلاص لو الإيمان صلى الواجح بأي طريقة هو ينوي الواجح فلو س... الإيمان كان بيصلي طرح ركعات على رعب وبعدين جي في يوم قال أو تيرو وإن تنوي ثلاث ركعات وبعدين صلى ركعتين وركعة تجزئك أيضا لأن الواجح يكفي فيه النية بغض النظر عن العدد والصفة عدد ركعات وصفة الركعات نعم بالمره ده قلنا لو فرضنا واحد بيسوي عايز يثني اللب راح وبعدين في نصف الصلاه قالها هل يلزمه هل يلزمه نعم يلزمه ليه لانه نواه اللب اللي هي فيها صفات سخط... فيها صفات متعدده والصفه لا بتشترط في ال احنا قلنا مفيش شرط عشان شاسه ده اللي بنضمنه عشان شفعة وطر مميزها من الصفة الأخرى يعني احنا قلنا صلاة الوطر نوعية صلاة وطرية وصلاة شفعية الشفعي دي نسميها مقصمة شفعة ووطر هي كلها وطر يعني أحيانا بعد الناس من جام صلة العشرة وصنة العشرة والشفع والوطر اسألوا ايه الشفع دي يقول ايه صلاة صنع عشان تشفع اليوم اليوم هو بقى دازل نجيب لها المسمى ما اسمها شفع على صادر لازم نجيب لها زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى ما فيش اشفع له وده اسمه شفعه يعني زوجيه بتاع الصلاه في وقت دي شفعه الشفعه ان انا حصل لي الوقت ده بالطريقه الشفعيه ركعتين وركبه دي اسمها وقت ده يعني ما, ما ينفعش يبقى حاجه زوجيه الغبره النفر مطلق ماشي طيب عشان مونا. مونا. يجوز الوكري بثلاث رفعات لحديث عائشة الله عنه عنها وتجوز هذه الثلاث بسلامين لأن عبدالله ابنهما يوجد الله عنه هنا كان يسلم مرقتين حتى يأمر ببعض حاجته يعني دي الأفضل يمكن يقضي حاجته ولكن يرجع منه يسلم في كل أروح من نفسه وتجوث سردًا بتشهدٍ واحد وفلام واحد حديث عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يُزر بثلاث، لا يقعد في آخرهن ولا تصلى بتشهد بين وفلام واحد حتى لا تشبه سلاة المجرد وقد نها صلى الله وسلم عن ذلك ويوجد الوقت بسبع رفعات وبخمس لا يرسل إلا في آخرها لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله عنه وصلنا اليلي 13 رفعا يوتر من ثالثة بخمس لا في شيء إلا في آخرها ولحديثه المسلمة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبعة أو ولا كلام. خمس ولا ثلاث سلي الخمس رقعات في على بعض المسألة الأخيرة رابعة تانية بس استرعت من قبل القيام بالفرم أوقات النهي أو من أوقات النهي عن صلاة التطور فيها إلا ما استثميها وهي أوقات الفجر الأول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس قوي سما صلم الله صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس الثاني من طروع الشمس حتى تتفع قدره في رأي العين يعني تقريباً بربع ساعة الوقت الأول من طروع الفجر إلى الشروط الوقت الثاني دا, دا الوقت الثاني للتحرير من الشروط بعدها بربع ساعة ويقدر الوقت ال... بحوالي ربع الساعة الفن فيها فإذا اتبعت الشمس بعد طلوعها قد رجل فقد انتهى وقت النافر لقومه صلى الله عليه وسلم لعمر بن عرسة صلي صلاة السبت ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى تفتفع ولحديث أكبر نعام النادي الثالث عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الجنوب ويأخذ وقت الزوء الحديث الرابع معنا ثلاثة ساعة كان المدير صلى الله عليه وسلم أنه نحن نصدر بهنّا وأن نحضر بهنّا موتانا حين تطلع قطوع الشمس بازغاً حتى تتفع وحين التنميّه يقولون التحريم الحديث الرابع بنعمل ذات أوقات التحريم وده أغير أوقات هم طلب التنميّه التحريم حين التقضى والشمس بايزية على القطة الكتاب اللي هو بعد شروط رمع ساعة وحين يكون قبل الظاهرة تتزوج اللي هو قبل ادام الظهر بدقيقة تاعة او ما يقوم بدقيقة تاعة زي من حاجة ما في الفتر ان هل وقت ما يكفي بسواحرة تاعة وحين تضيف للغروب حتى تقضى اللي هو قبل الغروب برقى ساعة ومعه ان للغروب يعني كمين للغروب ورر صلاة العصر إلى نور الشمس بقل يصوصون أن صلاة بعد حتى تغير الشمس وصلاة بعد صلاة العصر حتى تغير الشمس الفانس إذا شوعت في الجروب حتى تغير كما تقدم في الحديد ستكون وليد أطلاة الخمسة في ثلاث أوقات وهي من بعد صلاة الفجر حتى تختفع الشمس وحين يكون خائم الظاهرة حتى تزيل الشمس إحنا هم خائم الظاهرة يعني إيه؟ فمثلاً في العصر حتى يتم جروب الشمس يبقى بخلص أوقات وكالس كمين تلاتة تحريم وإزنين ده راح الكبار يعني من العصر والنبر ده كرارة قبل النبر بربعة ساعة تحريم بمدفتة بطلوع الشمس ده كرارة من بعد طلوع الشمس بغاية كفاحة الروم يعني رمى ساعة ده تحريم ووقت الظهر تحريم ويزول هذا الوقت في أيام الجمعة وأيام جمعة قصة وقت التحرير في وقت صلاة الخطوة أما حكمة النهي عن الصلاة هذه الأوقات فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند ثموعها وعند بروبيها فتكون, فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابه لهم ففي حديث عمر بن عباسة فإنها الشمس تطلع هنا تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يثبت لها الكفار فإنها تغرب حين تغرب بين قرن شيطان وحين إذن يزد لها التفاق وهذا عن وقت طروع الشمس ووقت غروبها أما عن وقت ارتفاعها وقيام قائمة الغهيرة فقد بينا صلى الله عليه وسلم علة النهي في الحديث السابق فقال فإن حين إذن تسجى جهنم فلا تفص وتطلق في هذه الألقاط إلى مرضة الجليل باستثناء لها سبب يعني تركعتين التوافر تقوص على كلام يالي عبدنا نادي لاجمناه الأخدا انتعف بهذا البيت وصلى فيه أين فساعة شاء من ليلة أو وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقضاء سنة الظهب بعد صلاة العصر ورسلنا إذا جمع الظهب مع العصر وكذلك جمع الضهر مع عصف جمع تحكيش في وقت العصف يعني وكذلك فعل ذواء الأسباب من الصلوات كصوات الجنازة وتحية المسجد وصوات الكسوف وكذلك قضاء الفرائض الفائدة في هذه الأوقات لعموم قول صلى الله عليه وسلم أنها مع صلاة أول سياحة ليشلها إذا ذكرها ولأن الفرائض إذا جاي من واجب الأداء فتؤتى بك ذكرها في السؤال نطق ان جهاده في الدور